يا رب قد عفلنا وكلنا طمعون في عفو وفي كرام وفي أعاتا جنة مع سيد البشر ندعوك ندعوك ربي من الأعمال لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالباً قرب الحبيب بقربه النفس تعطيب وتدعوه لقاهو يا مجيد هداك الكون الرحيم رحمته هادي القريب حديثك النهر العديد جوارك الغصن الرطيب فدتك روحي حبيب محمد المكرم الغريب بقربك الروح تطير يا رحمة قلل مقيا جن لمن صلى عليه